لا تسالوهم عليه من اجر انه هو الاعقر للعالمين وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها يمرون علينا وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامن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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم, نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة طير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأسوا وظنوا أنه قد كذب جاءهم نصونا جاءهم نصونا فنجي من نشاء ولا يرد بكنا عن القوم المجۡزٰى قد كان في قصصهم عبارة للمؤمنين الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء هو هدى ورحمة للقوم.